وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم فهم لا يبصرون وتواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 لإن لم تنسه لمرض منكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا قايركم ماكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 أردن الرحمن بضر لا تغنىني شفاعتهم لا تغنىني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربيكم تسمعون دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إلا صيحت واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على مَا ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزؤون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُقِيمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَلْتُمْ إِنْ أَلْتُمْ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ ويقولون مت هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يغرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يودعون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 هم وأزواجهم في غلام على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نقسم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشأ لطمسنا على آيهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشأ لمسخناهم على مكانتهم فمستطاع مضياؤ فمستطاع مضياؤ ولا يرجعون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 أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء، وإليه ترجع